بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عليب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 فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وقبل قصيب والنخل باقات لها طلع نظيب رزقا للعباد وأحيينا به بلبته ميتا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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 قَ يْ طَأْ كَف بَصْرُكَ الْيَوْمَ عَنِيد وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَنِيد الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّكَ كَفَّارٌ عَنِيد مَنَعَ للخير معتد مريب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 مَن بَدَّلَ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِدَاهِنَا مَهَلًا فَإِن لَّمْ تَسْتَوُوا فَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب خفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا ها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء منا فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان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 وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طلوعِ الشَّمسِ وَقَبْلَ الغُروبِ وَبِالَّيلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الخُرُودِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ عَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ